أفَتُم رونَهُ عَ ماَا يَرَ وَل قَدْرَاءهُ نَزْلةةً أُخْرى عِدَ سِدرَةِ المُدتَها عِندَه جَةُ المَأؤوى فِذيَغْو شَِّدرَةَ مَا يَشَ مَا ذَا وَالْبَصَر وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ لَا تَوَلُّ الْعِزَّ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْر وَلَهُ الأن If it is only a name that you have called it, you have